أَلَمْ نُذِقْهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ فَعَذَابُ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ أَلَمْ نُذِقْهُمْ مِنَ الْعَذَابِ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أعْرَضَ عَنْهَا وَمَن أَظْلَمُ إِنَّ مَن ذُكِّرَ بِآيَاتِ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ إِن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 وجعلنا منهم, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ, وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة يهدي لهم كم اهلكنا من, من في مساكنهم يهدي لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لآيات افلا يسمعون افلا يسمعون اولم يروا ان نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم اولم يروا ان افلا يبصرون افلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين ويقولون هذا الفتح ان كنتم صادقين كل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم ولاهم فآلط عنم وأ تظير إنهُ